ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتموا أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم لماني وغرتكم لماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور